لما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس منه فغرفة بيره فشربوا منه ني انت كانيره في ابن الله والله معافور بصير ولم بِأَقْدَمَ نَأْوَى وَنَصْرُ مَا عَلَى الْقَوْمِ لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لذين